الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين ويجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لما روى المغيرة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وستريهما لمحل الفرض ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي وإن كانوا المشي بهم عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين لما روى المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه الإمام أبو داود والترمذي وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرقصة وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فإن وصفهما لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل فيمسح المقيم والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح به الرقص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم وأن أوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم لانه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه رواه الخلال ولا يجذئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن لقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه رواه أبو داود ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصحها أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن غالاه ذكر أنه يجوز بسبعة شروط الشرط الأول لبسه ما بعد كمال الطهارة بالماء في حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم السفر. ذكر انه توربا قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما الطاهرتين فمساها عليهما اخذ من كولا ادخلتهما الطاهرتين انه ابتدا الادخال بعدما طافرتا الا انه ادخل فهوهما قبل ان يطفرا فلذلك قالوا إلا يبتل اليمنى حتى يبتل اليسرى لأنه إذا أدخل اليمنى أدخلها غير الطاهرتين وإنما في احداهما هذا معنى كأنه يقول لبسهما بعد كمال الطهارة أي بعدما يطهر جميع أعضائه <تصفيق> فلا يلبس اليمنى قبل غسل اليسرى عادة أخذه من هذا الحديث لكن أجازبه الألمى أن يغسل اليمنى ويغسلها ثم يبدأ في غسل اليسرى وذلك لأنه أدخل هذه الطاهره وهذه بعدما طهرت هناك رواية ادخلتهما هنا وهما طاهرة أي كل منهما طاهرة فعلى هذا لو يقدم إدخال اليمنى قبل غاسب جسر فلا حرج إن شاء الله وإن كان الأولى انه لا يبدأ إلا بعد كمال الطهارة الثاني له لمحل الفارض ولغ برطهما الفرض محله الى مستدق الساق و نهايه الكعب فان الكعب يمتد الى مستدق الساق فلا بد ان يكون ساترا يكون ساترا لمحل الفرض ولو لو إذا اذا اراد ان يثبت أربط ظاهرهما بخيطا على الساق فإذا ظهر شيء لم يجز المس إذا ظهر بعض محل الهرب يجوز ألم يجز المس لأن حكم ما المس وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل وقال له في الكافي و استدلوا في هذا على انه لا يجوز ان يمسح على الخف المخرق ولكن لكن اجاز شيخ الاسلام المسح على الخف المخرق الذي فيه شقوق و تعرف ان الخف هو الذي من الجلود ويقول يقول ان الصحابه فيهم اناس فقراء فقد يبقى الخف عنده عشر سنين يحتاج إلى يلبسه وقد يكون فيه خروق في أطوال هذه السنين فيعفى عنه ولكن لا يقاس عليه الجورب الناس تساهلوا في هذه الازمنه في لمس الجوارب فيلبسون الجوارب خفيفه لا يجد المسفى للجوارب الخفيف لأنه لا يستر بالتدفئة ويتسار بعضهم ويلبسون الجوارب المخرق ويمسحون عليه وهذا خطأ الرخصة ما جاءت إلا في الخف فأما الجوارب ففيه خلاف فالأئمة الثلاثة لا يرون المسح على الجوارب فالإمام أحمد رخص بالمسح على الجوارب ولكن جوارب الصحابة كانت منصور الضأن غليظة ويجعلون تحتها لقاتن من جل ويواصلون المشي فيها يمشون فيها وليست من الى التي إذا مشى بها خمس خطوات أو عشرين قطوة تمزقت إذا مشى على أرض حجرية بد أن ينتبه إذا أنه لا يلبس ويمسح على الجورب إلا إذا كان صفيقا وإذا كان رقيقا إلا بسع اثنين أو ثلاثة احتياطا لأنها مسألة خلافيه الخلاف بها قوي لا بد أنه يحتاج والإمام أحمد اعتمد على ما روي عن بعض الصحابة رؤية عن تسعة من الصحابة أنهم يسعوا على الجوارب على الجوارب التي هي من صوف الضعم والتي يجعل تاركة من جلد هذه هي الجوار البهور. وجدت في هذه حزمة هذا الشراب وتوسع كثير منه في الرقيق للغفير على المخرج ونرى أن هذا خطط يقول الثالث إمكان المشي بهما أرهق أما الذي إذا مشى سقط فانه لا يمسح عليه لانه الماهود الذي تدعو له الحاجه هو ان يمشي فيه الرابع ثبوتهما بنفسهما ان يثبت الخبث بنفسه بعدما يربط اعلاه بخائف او نفوه اذا لم يثبت الا بنعلين كالجار بعيني ونحوهما ما ساها عليهم او على سيورنا عليهم الجورب يحتاج الى ان نائل تحته وكذلك ايضا الشراب الان ما يمكن انه يمشي فيهما يلبس ما يسمى بالتنادر او يلبس طعب أو نحوها من هذه الملبوسات التي تسمى بها جزمة أو بسطعب أو كنادر أو نحوها يلبسونها فإن كان لابسهما جميعا لابس الجورب ثم لابس فوق أو الكنادر وشدها بخيوب ولم يخلعها فانه يمسح على الكنادر او على البفطار اما اذا كان جعل الكنادر مثل النعل يخلعها اذا اراد ان ينام واذا اراد ان يبكي المسجد ويبقي عليه الجوارب فان كانت الجوارب صفيقه متينه فانه يمسح عليها وإلا فلا يمسه بل يخلع فالذي يلبس نعل أو انا ما يسمى أو شباشب أو زنوبة ثم يخلعها إذا أراد أن يجلس المسح يكون على الجورة الذي يثبت وكان ثابتا من عدل التي على الجوربين ما رؤية عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أكان عليه جوربان ونعلان وقد شد النعلين يشدهم بسيور فوق الجوالب النعالة الخديمة إلا سيور سير في وسط في اعلى القدم يسمى الشسع وسير في اعلى في اسفله وراء العقب يسمى الشراك او هذا شراك اعلى الشسع فلا يلبس جوربين ويلبس خلقهما نعلين ويشدهما ويمسح على الزيو. يقول الخامس هنا أن تكون الخضو مب مباحة أما إذا كانت مقصوبة وحرام فلا يستباح الم المس عليها هذا آل قاعده الفقهاء أن أبو أبننا المقصوب لا يرفع الحدث. والصلاة العرض الموصوفه لا تقبل وكذلك ايضا اللبس الخف الموصوف ولكن لعل الصواب انه يصح مع الاثم وكذلك لو كان الخف او الجورب منحرير للرجال لانه لمسه معصيه فلا تستباح به الرخص هكذا قال وصحيح انه جائزا مع الإثم ثم ذكر السادس الطهارة عينه عينهما أن تكون طاهرة أما إذا كانت من جلد ميتة أو من جلد حمار فلا يمسح عليهم السابع عدم وصفهم البشرة فإذا لم يصب على مجلس المسر فلأنه لا يكون مساترة لمحل الفرد يشبه الناعل فلابد أن يكون فوى الجورب يأسر محل الو... البشرة محل الغسل يعني إلى مستدق الساق هذه سبعة شروط ذكر مدة من الذي يمسح المقيم يمسح يوما وليله والمسافر الذي تبرهم عطية يمسح يوما وليله يقول لأن انتظر المصيرات في السباح بها بخص وإن كان في ذلك خلاف وابتجاح المدة من الحدث بعد اللبس هذا هو المشهور من أول حدث بعد اللبس فلو على لصلاة ظهر غسل ولبس وجاء العثر وهو على وضوءه ولكن يتوضا او مسح تجديدا وجاء المغرب وهو على وضوء الظهر وجاء العشاء وهو على وضوء الظهر ولو مسح ولم ينتقم وضوءه الا بالساعة التاسعة التاسعه ليلا فإن ابتداء المدات من التاسعه من وقت انتقاض الوضوء يوما وليله القول الثاني أنه يبدأ من أول مسح فعلى هذا يكون قد مسح لصلاة العصر ولو تجديدا فيبدأ من صلاة العصر وهناك قول ثالث يجمع بينهما من أول مسح بعد الحدث في هذا المثال إذا كان الحدث في الساعة التاسعة ولكنه لم يتوضا ويمسح إلا في الساعه الرابعه في اخر الليل او الرابعه والنصف فيبدا المسح تبدا المده من اول مسح اي من الرابعه والنصف مثلا والقول الأول أنه من الساعه التاسعه هذا هو الاقرب يقول المسافر ثلاثة أيام بلياليها لا نعلم ايه كلا في المذهب كانه في الشرح الحديث عليهم رواه مسلم وعن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن نفسه على الخفين بغزوه تبوك ثلاثة أيام بلياليهم عن المسافر ويوما وليله المقيم أكاد احمد هذا اجرد هديه النفس على الخفين لانه في غزوه تبوك اخر غزوه غزاه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه يباح المسجد ثلاثه ايام للمسافر فكانوا يحملون معهم ما اذا كانوا مسافرين ويتوضؤون او يجدون بها في طريقهم فيتوضؤون او هم مسافرون ويمسحون ثلاثه ايام من باب الرخصه ومن باب التسهيل لان السبب مظنه المشقه السبب قطعه من العذاب اما اذا كان الماء معدوما وليس معهم الا ما يشربون ولا بثور هذا فانها لو بقيت تخفف خمسه ايام او عشره ايام الا حرج في ذلك لانها لا تغسل القدمان ولا يغسل الوجه انما يتيممون ومما ساح بسبب سبيل هم أو انهم او في حضر هم مسافر او شكل ابتداء لم يزد على نصف يوم وليلة على مس المكي لانه اليقين فما زاد ان لم يتحقق شرطه فكره ذلك إذا اذا بسال صلاه الفجر ثم عزم على السفر وأحدث بصلاة أحدث في صلاة في الظهر في الساعة الثامنة وتوضع ومساح ثم سافر في الساعة الآشرة مسح مقيم تغليبا للإقامة ولو أنه بدأ في السفر وكذلك كان في السفر انبس في صلاه الظهر ثم اهدث ومسح في صلاه الأخر ثم جاء إلى البلد في صلاة المغرب يتم مسح مقيم وهكذا إذا شك في الابتداء تجهية المسح أن يمسح أعلى الخط أكثر الأعلى يضع يده على مقدمه ثم يمسح الى ساقه هكذا في حديث المغيره والاولى انه يعمم الافضل أنه يبذل يديه ويمسح اليمنى من رؤوس الاصابع إلى ج... مع جانبي الخبز الى الساق ثم يبلهما يمسح اليسرى لأن ان هذا هو الترتيب وهو البداية بالمياه من أن يبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى لكن لو مسحهما معا أبل يديه وضع يد اليمنى على رجل اليسرى واليسرى على اليمنى على اليمنى والإسراء على وأمرهما وتحقق أن رؤوس الأصابع وصلت إلى أطراف حافات الكفر عن اليمين واليسار يعني مسح الأعلى ومسح الجانبين ومسح الساق كيف ذلك ولا يجدي مسح اسفله ولا عقبه ولا يشرع ولا يسد ان يمسح اسفله ذكر قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل في أغلى بالمسيح من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ضاير خفه يعني لو كان الدين بالنظر الرأي لقد على مسيح الأسفل لأنه الذي يلاقي تفرق، والذي يلاقي الغبار ولكن جاءت السنة بمثل الاعلى يقول عندما تحصل ما يوجب الغسل بطل الهبوغ وبطل الناس أي في هذه الغوان بن السال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا اخي خبابنا ذا لا يتأي من الأيالهن إلا من جنابه إذا أجنب فلا بد ان أخلع الخفين سواء كان مقيما أو مسافرا، لا يمسح عليهما في الارتسال من الجنابة لأن الجنابة يغسل فيها البدن كله. وإذا ظهر محل أبعمل محل الهر أبعطالة الطهارة. فلو أن خلع الخوف حرج الجورب والله رب العالمين بطالة الطهارة. وهكذا ايضا اذا خلعهما بعد المسح عليهما بطله الطهاره ولا يقال انه قد تطهر وارتفاع الحدث الكبير فلو مثلا انه توضا عليه صلاه المجر وغسل ثم ان جاء الظهر ومساح وبعد صلاه الظهر خلعهما على الظهر هناك بطل وضوء وذلك لأن القدم أصبحت مكشوبه ليست مغصولة ولا منسوحة الحائل الذي كان قد مسع له خلعه وإذا خلعه بقية القدم لا مغصولة ولا منسوحة فيبطل بذلك الوضوء بد أن يعيد الوضوء هذا هو الصحيح ذكر عن بعضهم أنه لا يغسل، وشبهوه بما إذا مسه على رأسه ثم حلقه وهذا خطأ وذلك لأن الرأس يمسح ولا يغسل وليس هناك الذلم على غسل الرأس وليس كذلك الرجل فإنها تغسل ولان خلق الراس الشعر ملتصق بالراس ومن الخلقه ولانه اذا خلق الشعر لا يمكنه ان يعيده بخلعه الخف فانه يخلع او ثم يعيده هو كالنعل فلاجل ذلك الذي يترجح ان الخف بعد الماشي عليها او ظهور بعض محل الفرد ابي ان انحسر الخف ظهر الكعب انه يبتل الهروب واذا نزع احد الخفين ان كليهما نزع الواحد يبتل الطهاره هذا هو قول اكثر لاهل العلم وهكذا اذا انقضت المده بطلت الطهاره ولو كان على الهروب لا يقول أنا الآن على وضوء فكيف ترطل طهارتي نقول ان المدة محددة وإذا حددت فليس لك أن تتجاوزها مثال ذلك إذا انتقل وضوءه يوم السبت في الساعه الثانيه بعد الظهر ومسح العصر ومسح المغرب والعشاء ومسح الظهر اليوم الأحد وجاء العصر وهو على وضوئه من الظهر فهل يقول انا على وضوئي من الظهر ولم يحدث لي ما يغير الوضوء فهل يلزمني ان اخلاء ان اقول نعم مدتك انتهت من الساعة الثانية التي وقت انقضاء المدة انتقاض الوضوء فانت الان على وضوء الا في القدمان. ان مسحه ما بطل مفعوله هذا هو الذي تؤيده الادله والذي ذكره الفقهاء والله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في المسح على الجبيرة وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرث أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شدة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم لها خروجا من الخلاف وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث الصاحب الشجة لانه لم يذكر الطهاره ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز عن الطهاره لان فيه انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ومثلها دواء الصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نفط عليه وقد روى الاثرم عن ابن عمر انه خرج بابهامه قرحه فالقمها مرارة فكان يتوضا عليها وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مستكا ويمسح عليه وتفارق الجبيرة الخفة في ثلاثة أشياء وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يتوقف وجوازه في الطهارة الكبرى قاله في الكافي الحوائل التي يمسح عليها أشهرها الخف الذي يعمل من الجلود ويلبس في القدمين وشرطه كما تقدم السبعة التي تقدمت الثاني الجوارب ووجدت الآن الشراب الجوارب ما تعرض لها في هذا الشرح وذلك لأنها كانت قليلة والخلاف فيها قوي فإن الأئمة الثلاثة لا يرون المسح على الجوارب ورأى ذلك الإمام أحمد جاء بها حديث عن المغيرة ولكن أطعن فيه الأكثرون ولم يصحفوه ولو كان اسناده ظاهر في الصحة أنه مسح على الجوربين والنعلين ولكن رؤي المسح على الجوارب عن سبعة من الصحابة ذكرهم المغني وفي الزركشي شيء وذكر رواياتهم وتخرج هذه الروايات فلذلك راى الامام احمد ان جواز المسح على الجوارب ولكن لا تعطى حكم الخوف على كل حال فالخف عند الفطهاء لا يمسح عليه إذا كان مخرقا ولو كان الحرق يسيرا ورأى بعض العلماء كشيخ الإسلام اجو هذا على الخف المخرق ثم إن بعض الناس قاسوا عليه الشراب ولا ولا سوى فأولا الشراب فيه الخلاف القوي دون الخف الخلاف في بالخف إنما هو مع الرافضة والإباظية ونحوهم وأما الخلاف في الجوارب فمع الحنفية والمالكية والشافعية يعني أكثر العلماء ثانيا إذا قيل بالمسح على الجوارب فهذه الشراب رقيقة الرقيقة لا يمسح عليها فلا تقاس بالخط كان الوقاء اشترط أن تكون صديقه فيتساهل كي من الناس ويلبسون عدية رقيقة بعض العلماء يقول اشترط أن لا يخرفها الماء أن هذه الجوارب تكون متينة بحيث أنه لو مشى في الماء ما خرقها وهذا هذه صفه الجوارب القديمة كانوا يجعلونها من الصوف أو من الشعر المتين ينسجونها منه الذي تنسج منه بيوت الشعر فتكون متينة يجعلون تحتها لقعة من جلد بحيث أنهم يمشون فيها فلذلك لا تكون رقيقه شفافه فلا يمسح عليها اذا كانت شفافه كذلك ايضا يتساهل بعض الناس ويمسحون عليها وفيها خروج ويجعلونها شبيهه بالخبز وبينهما فرح أبي الخف موجودا فيها أدلة ذكرنا أن الحسن يقول إنه سأل أو أخبره سبعون من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم سهر الخفين وكذلك الإمام احمد كما سبق يقول فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الزيلعي خرج الأهادي الأبي أبي بلغة وخمسين حديثا عن سبعة وخمسين صحابية وليس كذلك الجوارب فلا يتساهل أبي الشفاف ولا يتساهل في المخرق واذا كان لم يجد صفيقا يلبس اثنين او ثلاثه اولا لتكون ساتره وثانيا لتحصل بها التدفئه وثالثا يخرج من هذا الخلاف القوي كذلك من الفوائد الجبيرة الجبيرة إذا انكسر أو انجرها عظم من أعضائه أفجبر كانوا يجبرونه بألواح إذا انك انكسر العظم أخذوا لوحين وجعلوها على اليد المكسورة أو الساق المكسور وشد عليها بحزام قوي قبله يلفون عليها خرقه ثم يجعلون هذه الألواح فوقها وتبقى إلى أن يلتأم الكسر أو يندم الجرح هذه هي الجبيرة والأصل فيها قصة صاحب الشجة أن رجلا أصابت شجة في رأسه فأجنب والماء موجود سأل الصحابة هل من رخصة في التيمم قالوا لا نجد لك رخصة والماء موجود فالتسل فتسمى الجرح ادخل في الشجة فكانت سببا في وفاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتلوه قتلهم الله ألا سألوا اذ لم يعلموا فإنما شبه العي السؤال إنما كان يكفيه أن يأصب أو يأصر على جرحه خركة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده كذلك عظى فيه هديث عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر موجود في بلوغ المرام إحدى زمده اليد في الزراء فيها أغنان يسمى كل واحد زند ويسمى ساعد فأحد العظمين انكسر فجبره وأمره بأن يمسح على الجبائر ثم ان الفقهاء اشترطوا للمس عليها أن يضعها على طهارة هذا الشرط والشرط الثاني أن لا تتجاوز محل الحاجة يعني الجرح والكسر ما حوله مما لا يحتاج إلى شده هكذا اشترطوا يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء يغسل إذا كانت الزراع غسل الكف وغسل أصل الزراع إلى المرفق ومسح على الجبيره التي, التي تحت ذلك الكسر ويجزئه واستدل بحديث صاحب الشجا ان ما كان يكفيه أن يتيمم كان التيمم عن ذلك الجرح الذي جعل عليه تلك العصابه ويعصب او يعصر هكذا الروايه هنا قال يعفد الصحيح يعصر أو يعصر العصر الشد والعصر الإصابة فكانت الشجة في رأسها فيضع عليها إصابة على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسر سائر جسده رواه ابو داود يقول اذا لم يكن تتم اذا لم تتم الشرطان واجب مع الغسل ان تيمم لها اذا كان يتبرر بنزعها الشرطان الأول ان يلبسها على طهاره والثاني أن لا تتجاوز قدر الحاجة فيقولون إذا لم تتم الشرطان غسل الصحيح ومسح عليها وتأمم لها بعدما يغسل الصحيح يتم الزائد. او يتيمم لها اذا وضعها على غير طهاره ثم يقول يعيد الكلام فيقول ولا مسح ما لم توضع على طهاره لا يمسح عليها ويختفي ولا مسح اذا تجاوز المحل إذا تجاوزت الجبيرة المحل فلا يكفي المس أبال يغسل الصفيح ويمسه ويتئم فهكذا ذكروا إذا تم الشرقان فإنه يكتفي بالمس ولا يتئم وإذا اختل واحد من الشرطين أبي ان لبس على غير طهاره او تجاوزت محل الفرو فلا بد من غسل الصحيح ولا بد من المس ولا بد من التيمم التيمم يكون عن الزائد ويكون ايضا عن اصل الكبيره التي وضعت على غير طهاره الخروج من الخلاف هذه دعاية التي ذكرها الفقهاء واشتهرت عنها هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد إلا يشترى تتقدم الطهارة لها يعني إذا وضعها على غير طهارة إذا وضعت جبر العظم على غير طهارة اجاز المسح وكتفي به واستدل بحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة وهذا هو الصحيح وذلك لأن الكسور. تحدث فجاه اذا حدث الكسر فجاه فإنهم يبادرون به ويضعون عليه هذه الجبيرة ويكونون مشغولين عن ان يقولوا له توضا والإنسان ليس قادرا على يكون دائما على وضوء ما نامره كلما احدث ونقول له جدد الوضوء المخابة يحدث لك حادث وان تحتاج إلى جبر لتكون على الطهرة إلى جبر عظمك لا يحتاج إلى هذا الكسر يحدث فجأة وإذا حدث فانه يكبر وإذا جبر على غير طهاره شك عليه أن ينزي أخر ثم نقول له هل تقدر على أن تنزعها وتتوضأ ثم تعيدها يقول علي مشقة ولأنها إذا نزعت فقد يغسل صاحبها المحل ويتضرر بالغسل سواء كانت في الرأس أو كانت في الوجه أو كانت في القدم أو في اليد أو كان الحدث كبيرا أو صغيرا ليس على هذا لا يشترط ان يلبسها على غير طهاره بل الغالب انها توضع على غير طهاره في هذه الازمنه تحدث حوادث المروريه ويحصل انكسار كسور مشجاج في الراس وكسور ايضا في الاعضاء في الزراع في الأغد في الفخذ في الساب في القدم في الأصابة في الظهر في الصدر هذه الكسور يذهبون بها فورا يذهبون بهم إلى المستشفيات والمستشفيات يجبرونها في الحال وفي هذه الأزنة يضعون عليه ما يسمى بالجبس، والغالب أنهم يزيدون إذا كان الكسر في الساق يضعون هذا الجبس على القدم قد لا يخرج من القدم إلا العصابة وعلى الساق وعلى بعض الثقل مع أن الكسر. اكدر اربع اصابع او نحوها الأولون الذين يجبرون كان يسقط الانسان من بعيده واذا سقط انكسرت يده او يسقط في بئر او نحوها فينكسره أو من عظائه او يسقط من جبل او ينكسر له عظائه فيذهبون به إلى المجبر فيضع كما ذكرنا هذه الجبيره التي قدر اربع اصابع او قدر فتر او نحو ذلك وتستمر عليه ويمسح عليها واما في هذه الازمنه فهؤلاء يضعنا هذه الجبيرة الكبيره التي هي هذا الجنس فنقول في هذه الحال الا بد انه يمسح عليها كلها فان كانت في اعضاء إذا اذا كانت في الذراع او القدم مسح عليها كل وقت وكذلك يتئمم عن الزائد وإن كانت فيه الساف أو العبود أو الفخذ لم يمسح عليها إلا في الحدث الاكبر الغسل فإنه يمسح عليها ويزيد أنه يتئمم ألي هذه الزيادات كبيرة. را يقول هنا يحتمل أن يشترط أيمن إذا أجهز عن الطهاره عل فيه إنما يكفيه أيتيم. أنا في هذه الصاحب الشجع إنما يكفي أيتيم يعصب على جرحه ثم يمسح عليها. ففي هذه الروايه جمع بين التيمم وبين المس أن يتيمم ويغصب على جرحه ثم يمسح عليها هكذا يقول ومثلها دواء الصك على الجرح على الجرح ونحوه فخاف من نزعه كثيرا ما يحدث جرحا في الاصبع اصبع يد او رجل او في الزراع او في القدم، الاطباء يضعون عليه شاشة ويشدونها عليه قد يكون الجرح اكدر اكلامة الظفر والشاشة او قد تكون مثلا عشر سنتي او قد تكون اكثر الملوم ان هذا زيادة على قدر الحاجة المتاد ولكن هكذا يعالجون في هذه الحال ان اقول انه لا يكتفي بالمس يمسح عليه على الشاشة ويتمم. خروجا من الخلاف هكذا يقول روى الاسلام أحد تلاميذ الامام احمد له سنن يعني روى بها الاثار عن ابي عمر انه خرج بابهامه قرحه فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها يمكن انه إبهام اليد أو إبهام الرجل قرحة يعني من الكروه المرارة مرارة الشات يعني أخذ هذه المرارة وألقمها هذا الإصباح وشدها ولا بد شدها على طهاره احتياطا وكان يمسح عليها هكذا يتوضا والغالب ايضا انه يغسلها اذا غسل يده او رجله فان الماء يمر على هذه المراره وقال مالك الإمام مالك في الظفر يسقط يكسوه مستكا ويمسح عليه فأهيانا يسقط الظفر كله لمرض مثلا أو لجرح إذا سقط فقد يتألم بغسله فيأخذ هذا الطيب المعروف معروف إلى الآن المستكى نوع من الطيب فيجعله عليه يظنده على الظفر وإذا ظند مسح عليه إلى أن ينبت العادة أنه ينبت يكون سقوطه إما المرض واما لحادث او نحو ذلك ذكر ان الكبيره تبارك الخبز في ثلاثه اشياء الاول انه يعمها بالمس يمسح عليها كلها واما الخبز فانما يمسح على اعلاه الثاني إليس لمسها توقيت ولو بقيت عشرة أيام أو عشرين يوما يمسع عليها ما دامت موجودة وما دام محتاجا إليها بخلافة الخفة فإن له يوم وليلة المقيم وثلاثة المسافر الثالث يجوز الناس عليها في الطهارة الكبرى أكروس للجنابة أهكذا ذكره صاحب الكافي وغيره يهكذا ذكر هذه الهروب